كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم خلي بالك القصة القارون دي عايزالها خمس ست حلقات لكن أنا هاخد لك نتف فيما تعلق بموضوعي أنا وسأمس الجوانب الجميلة في هذه الآية مسا رفيقا برضو يمكن بعض إخواننا الشباب الذين يستمعون إلي ممكن يأخذ القصة دي ويعمل منها موضوع إن قارون كان من قوم موسى من من دي يعني واحد تاي في الزحف من واحد من ضمن الناس لا لون نباها ولا لوا أسر عريقة ولا أي حاجة من قوم موسى ده عشان يعرفك أصله نحن لسه متكلم في الأصله بقولك فيه بني آدم يولد نبيلا وإنسان يولد خسيسا هو ده من الجنس التاني ده بقى من قوم موسى يعني لا نباهة له ولا شأن ولا قيمة فجأة بقى مع فلوس بس ربنا عز وجل ايه قال وآتيناه من الكنوز آتيناه هو ما خدش باله من آتيناه دي لأنه هو حيقول كلام بعد كده وآتيناه من الكنوز ما إن لا لتنؤ بالعصبة أولي القوة مفاتيح بس كده يجي الجماع العضلات والكلام ده هو تيشيره بس المفاتيح منتعارف الكنز عادة ما يكون مخبوءا ولا يحتاج إليه صاحبه في أكله وشربه يعني حاجة زيدة يعني بس ده بقى حاجة فوق قوي يعني, يعني انا باعتقد بقى في تصوري يعني اللي كان في خزان قارون كل أغنياء العالم النهاردة الفلوس اللي معهم لو لموها كده على بعضها تبقى الفكة اللي كان قارون بشخ في جيبه كده أما كان يحب يملك جيوبه هي ده الفلوس اللي مع الناس كلها النهاردة أغنياء العالم فما عندهش أرقام لذلك لأنه خسيس الأصل ومن من الزحمة كده بغى عليها واتيناهم من الكنوز ما انما فاتحه لا تنؤ بالعصبه ال يقو اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ثم اوص ذكروا له وصايا اربعه وعظوه يعني باربعه مواعظ وبالتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ادي اول واحده والوصايا مرتبه لأنهم بكلموا من قارون شف مرتبينها الزي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هذا أول حاجة ولا تنسى نصيبك من الدنيا اتلت وأحسن كما أحسن الله إليك الرابعة ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أنا لسه بقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتينا هم فكروا تاني إذا كان هو أعمى بقى من شواخ باله الندام من فضل الله هم فكروا الندام من فضل الله تاني لما قالوا له إيه وأحسن كما أحسن الله إليك ما كانش عندك وداك المسالة ما ترتبت بقى قالوا له هذا المال الذي وهبكه الله عز وجل ولم يكن عندك استعمله فيما يقربك من الله في الآخرة ليه لأنه ده رصيدك الحقيقي اوعى تسيب حد تسيب مالك لحد وتقول له بعد ما موت اعمل لي صدقة أنا بقول لك هو مش هيعمل لك حاجة هيطلع له ميت واحد من تحت الأرض يقول له الحي أبقى من ميت والكلام ده والله يرحمه بقى الله يرحمه راح تخلي بقى العيال ومش عارفينه الكلام اللي نفسك فيه اعمله انت حي كن وصية نفسك لكل شيء انت بتعمله هنا بيدخل في رصيدك انت فقط تتصدق يدخل في رصيدك فقط تسيبه ويدخل في رصيد العيال يما يتصدقه وما تصدقوه ده قصة تانية فكله الإنسان المفلح يعيش في الدنيا وعينه تطل على الآخرة كل حاجة يستعملها يتقرب بها إلى الله عز وجل وده بقى يعني اللي هو العلماء بيقولوا عليه فقه استعمال النية إزاي تكثر الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات فالولو اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاكه استعمله عشان في الآخرة يبقى وشك أبيض ومش معنى ذلك ان كل شيء تتصدق وبتاع الكلمة لا يا عم قل واشرب ويلبس على مزاجك طالما أنه من حلال لأن في بعض الناس يثقل عليه مسألة الصدقة دي ما يعرفش يتصدق مش موهوب في الباب ده ولكن في باب المباحات فارد جناحاته ما يكلش اللي أحسن أكله والبيس لبس يجيب أفخم سيارة ومش عاجبه ديكور بتاع الشقة كل شوية يهدي ويبني في الشقة والكلام ده من مال حلال برضه بس بقولك أنا بستريح بكتب انا لما أكون في مكان نظيف والكلام ده بأعبد ربنا حلو قلبي ضعيف لما لاقي العمليين باعككة كده ببعضها والكلام ده بحس كده أن أنا مش قادر أعبد ربنا وأنا عندي مال ومن حلال كمان أقول له لا جناح عليك استعمله وده اللي هم قالوه إذا يثقل عليك أنك أنت تتصدق بشيء كثير وده الأصل يعني أن تبتغي بكل شيء الدارة الآخرة مش معنى ذلك لك طلق الدنيا طعلا ورايا في بعض الشباب يعني أو الناس يخطئون في هذا الباب يجي واحد غني جدا جاب أمواله من الربا ومش عارفه وخموره بتاعه الكلام ده ثم استيقظ قلبه وأراد أن يتوب بس كل حياته من هذا المال فيقوم يقول له هذا مال خبيث اخرج منه كله طيب ده رجل طول عمره يعني كده يعني, يعني و... ها؟ ابن زواته و... ما يستحملش الحديوتة اللي انت بتقوله عليها دي قلبه أضعف من أن يتحمل أن يرمي كل القصة دي والبيس خيش وييجي وراك مش قادر يتحمل القصة دي فأنت توم تراعي مواهب الرجل وملكاته طيب ما هو عايش في الحرام ليل نهاره فإن أخذ بعض هذا الحرام وطرح الباقي نظير ان هو يعمل إحلاله وإبداله وكل ما يجيله حاجة تصدق بي أو مش عارفه الكلام ده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بباب حلاله الكلام ده أوصيه بهذا لأن أنت إذا قلت له أخرج من هذا كله لن يخرج من هذا كله قلبه أضعف من أن يفعل ذلك فإن الرجل الذي زيده لا تخاطبه مخاطبة الرجل الآخر القوي قوي القلب في واحد أنت ممكن يعني إذا أنست منه قوة قلب أو أنه مش في هذا النعم أو أنت بتحس به أنت حتى في الكلام نفسك بتحس به فنحز أقول أنه لما ألوله ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني تمتع بالمباحات طالما أنه من حلال وأحسن كما أحسن الله إليك تذكير تاني إن ربنا أحسن إليه ولم يكن شيئا طبعا الإحسان قبة, قبة كل شيء الإحسان هو قبة الدين قبة الدين عندنا الإحسان تعرفين الإسلام وبعدين الإيمان وبعدين الإحسان فوق عشان كده قال أهل العلم الإحسان أخص من جهة أهله وأعم من جهة نفسه أعم من جهة نفسه يعني الإحسان يشمل الإيمان والإسلام طب أهلوا بقى المحسنون أنفسهم قال لك لا ده أخص بقى أخص أقل الناس هم أهل الإحسان ولذلك المؤمنون مش لازم يكونوا محسنين ها؟ يعني نقدر نقول كل محسن محسن مؤمن ومثل بس هل كل مؤمن محسن لا يبقى الإحسان من جهة أهله المتلبسين به أخص وأضيق وهم أقل الناس أما الإحسان من جهة نفسه كإحسان أعم واسع لأنه بيشمل الإيمان ويشمل الإسلام فالإحسان قبة الدين فكأنه لما, له لما ألوله وابتغي ما أتاك الله الدار الآخرة ده حيصرف لنفسه ها ولا تنس نصيبك من الدنيا برضو ده داخل في رصيده في الدنيا يبقى الأهل الفقر والمسكنة والكلام ده زي ما أعطاك ربك سبحانه وتعالى أعطي هؤلاء كأن يفكرون بفقره القديم ولا تبغي الفسادة في الأرض بأنك تحجز حق الفقراء مطلوب منك زكاة مال لازم تزكي لازم ده حق الفقير ما بتتجباش عليه ولا حاجة من جيبك عدم إعطاء الفقير حقه هذا من الفساد في الأرض عدم جباية الزكوات من الفساد في الأرض احنا عندنا الزكاة تكف المسلمين كلهم الضرائب لا تقوم مقام الزكاة وهذه نصيحة وهذه نصيحة من, من ناصح مش ناصح يعني زكي يعني. لا من, من رجل ناصح يعني ينصح الزكاة الضرائب لا تقوم مقام الزكاة أبدا ليه اغلب الناس يرون الضرائب نوع من التعسف المحط... الموضوع قصرا على أكتافهم ويجيب يهربوا يتهربون من الضرائب بكل ممكن ويحاول يأخذ فتوى من هنا وفتوى من هنا والكلام ده وبتاعه و... وقلل الضرر ما استطاعه مش عارفه الكلام ده وقصة التهرب الضريبي احنا عارفين فيه باب فيه م... يعني ب... سلطة كاملة لقصة التهرب الضريبي وكل يوم يكتشفوا واحد هربان وانش عارفين دي. الزكاة يمكن لحد يهرب منها انا بيجيني ناس مثلا تورطوا في عدم اداء الزكاة سنوات, سنوات طويلة فييجي يقول لي والله انا ما اديتش زكاة مالي وانا عندي كذا وكذا وكذا اقول لي والله انا ما اعرفش نحسبها ازاي تعال بقى حاول معايا نشوف من ما ازكتش من عشر سنين من عشر سنين السنة الاولى كان رأس ملك كام والسنة يقول لي ما اعرفش اقول له انا حاول نقرب المسألة وفعلا نقعد مع بع السنة الأولى كان رأس ماري قد كده السنة الثانية زاد قد كده السنة الثانية زاد, زاد قد كده بعد ما نحسب الحزبة كلها يوم يقول إيه يقول طبعا إيه زود شوية كده من باب الاحتياط لعل الله أن يغفر لنا هذا التقصير عمرك تتخيل مش شفت أنا عارف أنك عمرك ما هتشوف لكن عمرك تتخيل واحد يقول له عليك ضريبة مثلا اتنين مليون جنيه يا جماعة وخليهم خمسة من باب الاحتياط ما فيش حد يعملها بدلا إنما يحاول يقلل. ويجيب وراء ويجيب مستندات ويعمل مش عارفين ويدي درشو عشان يقلل ويدي درشو عشان يقلل كله عشان يهرب إنما الزكاة ده أنا بيقول لك خد, خد زيادة بالأحوط الزكاة تكفي حاجة المسلمين والزكاة يجب أن تجبه يجب أن تجبه فلو الزكاة دي عمت بقى المسلمين مش هتلاقي لا فقير ولا تلاقي جوعان ولا تلاقي عريان ولا تلاقي بطالة ولا الكلام دي. إذن منع, منع حق الله في المال من الفساد في الأرض عشان كده قالوله ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدي خلي بالك أنا قلت لك قاله ربنا سبحانه وتعالى قال وآتيناه من الكنوز يعني الحاجة مش فتعته قومه فكروه بالحقيقة دي وأحسن كما أحسن الله إليه فلما وعزوا الوعظ الرفيق الجميل اللي انتوا سمعينه ده عمل ايه بقى هذا الكافر قال انما اوتيته على علم عندي فضل ايه وتقولولي جالس زاي والكلام ده لا انما هذا بعبقريتي وذكائي انا راجل بفهم عارف القرش يولد قرش والقرش التاني يولد عشرة وعامل حساباتي كويس حسابات ما تخرش الميا فأرجع المسألة إلى نفسه أشباه شوف الشعب يقول إيه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده يعني يجعل تدبيره تدميره يحفر قبره بيده إذا لم يجعل الله أزوجه الله بصيره فأول شيء يضره اجتهاده إذ جعل توفيق الله عز وجل أجنبياً عن مسيرة حياته هذه مشكلة كبيرة لا يتورط فيها أحد من أهل الإيمان بحمد الله إنما أهل الغفلة الكاملة زي قارون لا يتورط فيها أقولون فضل إيه واللي تتكلموا عليه وأحسن الله إليك إيه والكلام ده لا إنما أوتيته على علم عندي كنت أنا عارف أن أنا حوصل لكده ونش عارفه الكلام أشوف يعني أنا في الأزمة العالمية وسقوط الاقتصاد الأمريكي وسقوط الاقتصاد في اليابان والدنيا كلها وقعهوت والحصاد المر داخل على بلاد المسلمين وفيه كيانات اقتصادية كاملة بدأت تنهار في بلاد المسلمين كل أسد في ناس حصلوا في الفترات السابقة مليارات ممكن يكون في نصب احتيال وغرر وبيع محرمة والكلام ده مليارات خسروا أضعافه حاجة بقى مش على البال وعلى خاطر ها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ينبه بمصيبة ما بينتبهش كمان مصيبة لا ينتبه مصيبة كمان لا ينتبه خلاص يفتح له الباب خلاص ده سكة ظلمة في الآخر طالما لم ينتبه لا ولا بذاك ولا ولا إلى آخره خلاص بحق عليه القول ففي ناس جمعت مليارات من هذا الـ الـ الاشياء المحرمة من بيوع أو نصب أو رشاوة أو الكلام ده فقدوا مليارات أيضا ولسه السيل ماضي عطر الكلام